بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد طلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعد له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو يطام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مطربة أو مسكينا ذا متربة ثم